كارح إلى ربك كذحا فملاقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما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 يَفَضُّو يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعْمِرُ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ